سعد بن أبي وقاص فاتح المدائن كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سلاحان سهمه ودعاءه فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له قائلا اللهم سدد رميته وأجب دعوته وعندما وجد رضي الله عنه النهر حائلا بين جيشه وبين أعدائه أمر الجنود أن يخوضوا النهر متوكلين على الله عز وجل فعبروا النهر بأمتعتهم وأسلحتهم وفسالهم ولم يفقدوا أي شيء وتم لهم النصر بإذن الله عز وجل لك في القلوب مكانات يا سعد دوما لا تزول لا تزول لا تزول فلكم خرجت مجاهدا ترجو من الله القابول القابول لك في القلوب مكانات يا سعد دوما لا تزول لا تزول لا تزول فلكم خرجت مجاهدا ترجو من الله القبول القبول القابول ويداك أول من رمت في الله سهما لا يحول ويداك أول من رمت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 فأشرت للجند عبره والله يرزقنا الوصول فأشرت للجند عبره والله يرزقنا الوصول والله حسب مجاهد جعل الجهاد له سبيل لك في القلوب مكانات يا سعد دوما لا تزول لا تزول لا تزول فلكم خرجت مجاهدا ترجو من الله القبول القابول القابول عبر الجنود جميعهم ومشت على الماء الخيول عبر الجنود جميعهم ومشت على الماء الخيول ورأى العدو جموعهم في مشهد عدم المسيح لك في القول كانت يا سعد دوما لا تزول لا تزول لا تزول فلكم خرجت مجاهدا ترجو من الله القبول القبول القبول الماء يحمل جيشنا من غير مركبه الماء يحمل جيشنا من غير مركبة تميل فمضى العدو بحسره ويكاد يهلكه الدهون لك في القلوب مكانات يسعد دوما لا تزول لا تزول لا تزول خرجت مجاهدا ترجو من الله القبول القبول القبول لك في القلوب بمكانات يا سعد ودم لا تزول لا تزول لا تزول خرجت الله القبول القبول لك في كانتني <تصفيق> يا سعد دوما لا تزود